119. مثل الجنة التي يوعد المتقون تجري من تحتها الأنهار 110. أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب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 117. إليه أدعو وإليه مآب 118. وكذلك أنزلناه حكما عربيا 119. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي وَلَقدَدَ أَْسَل النعُوسُ لَم مِنْ قَبِلِكَ وَجَعَناَا لَهُم أَزْواجَ وَذُذيةَ وَماَا كانََ لِرَرسُولٍ أَ يأكِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِئِذِ الل لِكُلّ أَجَلٍ كِثَاب يَمحُ اللهَّهُ مَا يَشَ وَيُس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 تِلْ الْأَرْضِ نُقُصُّهَا مِنْ أَقْطَارِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ 115. وسيعلم الكفار لمن عقب وَيَقُولُ 116. ويقول الذين كفروا لست مرسلا 117. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب 118. 114. <تصفيق> كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد 115. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُونِي أُذَكِّرْكُمْ أَمَاتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون إِذْ أَن جَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عظيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَذِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْ 117. ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد 118. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود 119. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله 119. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا, وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك من لا تدعوننا إلينا